ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتل اسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب Bälto i luhufi i luhuh, med tu avo, i luhuh, med قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمركم og بِاللَّهِ Allahs فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ det inte وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ i fel,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 صدق الله مولانا العظيم